الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه ا ل م ل الحمد ل ل ه الحيل ا ق ي و م ا ل ب ا ق ي وغير ه لا ي د و م رفع ا ل سماء م ز ي ا ن ب ا ل ن ج و م و ا ل ق ى ف ي ا ل ا ر ض جبال ك ا ل ت خ و م و ب ن ى بحكمته هذه الجسوم ثم أ م ا ت ه ا و م ح الرسوم ثم إ ذ ا نفخ في الصور ف إ ذ ا الهالك يقوم ف إ ن المؤمن إ ل ى ج ن ة ل ذ ي ذ ة المشروب والمطعوم و أ م ا الفاجر ف إ ل ى نار ط ل ظ ى وسموم لها س ب ع ة أ ب و ا ب لكل باب منهم جزء مقسوم الحمد لله الذي لا يقدر أ ح د ا قدره خلق الادمي و أ ح ص ى عمره ثم أ ر ا ه قبل رحيله عن الدنيا قبره ثم ي س أ ل ه عن ا ل ك ل م ة و ا ل ن ظ ر ة و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه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 عباد الله نعيش في دنيانا وهي تمضي بنا على عجل وتسير بنا إ ل ى وجل أ ي ا م ه ا كد سنينها تتصرم ساعاتها تنقضي و أ ع م ا ر ه ا تفنى وسعي الدنيا تعب وسبيل الدنيا كد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد ولكن ا ل غ ف ل ة أ ح ي ا ن ا تستحكم والفتنه تعمي وتصم والناس في غيهم سادرون ومع الملاهي ا ل ك ث ي ر ة لاهون الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر في ا ل أ م و ا ل وفي العقار وفي ا ل أ و ل ا د وفي الدنيا بكل ما فيها ولكن الدنيا من ت أ م ل ه ا بعين ا ل ب ص ي ر ة وجد أ ي ا م ه ا غ ر ا ر ة ودارها م ك ا ر ة إ م ا بلايا ن ا ز ل ة ومنايا ق ا ض ي ة ونعم ز ا ئ ل ة والذي ي ت أ م ل الدنيا يجد أ ن ه ا كلما حلت للناس أ و ح ل ت وكلما شكت أ ن تكون ق ر ي ب ة أ و ش ك ت أ ن تزول وكلما جلت أ و ج ل ت ويقف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن منها على ب ص ي ر ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تلهكم أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب ل و ل أ اخرتني إ ل ى اجل قريب ف أ ص د ق و أ ك و ن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أ ج ل ه ا والله خبير بما تعملون إ ن ا ل ح ي ا ة الدنيا ز ا ئ ل ة وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير إ ن مثل الدنيا كمثل المطعم أ ح د ك م انظروا إ ل ى أ و ل ه وانظروا الى آ خ ر ه و إ ن ملحه وقزحه أ ي بمعنى الدنيا بدايتها ح ل و ة ولكن نهايتها م ر ة الطعام جميل و إ ن ملحته وقزحته ووضعت فيه من البهارات والمحسنات لذيذ أ ك ل ه ولكن نتن مخرجه وكذلك الدنيا إ ن مثل الدنيا كمثل طعام أ ح د ك م إ ذ ا دخل جوفه حلو أ و ل ه مر آ خ ر ة و إ ن قزحه و إ ن ملحه هكذا قال صلى الله عليه وسلم إ ن ه مثل يضربه للدنيا على حقارتها وتقلب أ م ر ه ا وسرعه ة د و ل ت ا الأيام وترك ن دولتها ا ه فيها ا الناس الإنسان ا بين يسعد ل ح ظ ويشقى ي ف سنين يغنى فإذا بالغنى ينتهي حزن يؤول ويسر فإذا فقر فإذا إلى إلى به وهكذا تمر الدنيا والله عز وجل يريد للناس أ ن يكونوا من أ ه ل ا ل آ خ ر ة إ ن ق ض ي ة ا ل آ خ ر ة ينبغي أ ن تكون ح ي ة في و د ا ن المؤمنين في عصر التقنيات وفي عصر الطغيان المادي وفي عصر المشاغل وضغوط المعايش و ك ث ر ة السعي والنهز خلف الدنيا والانغماس في شهواتها والاسترسال مع ملذاتها ينبغي أ ن يقف المؤمن مع نفسه و ق ف ة ت أ م ل أ ف ر أ ي ت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون إ ن ا ل ح ي ا ة الدنيا لا تمثل عند المؤمن م ت ع ة بقدر ما تمثل عند المؤمن ر س ا ل ة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا فالمؤمن يعيش في د ن ي ا من أ ج ل ر س ا ل ة يجمع المال من أ ج ل القيم ويتزوج من أ ج ل ا ل إ ع ف ا ف وينجب ا ل ذ ر ي ة من أ ج ل الصلاح يعيش مع ا ل آ خ ر ي ن من أ ج ل ا ل ت أ ث ي ر إ ن ه لا يعيش سالبا يعيش لنفسه أ و يعيش لمتعته ا ل خ ا ص ة ولما كان ا ل أ م ر كذلك تمر بنا الجنائز م ح م و ل ة ونصلي عليها ونقبر أ ح ب ا ء ن ا و أ ص د ق ا ء ن ا و أ ق ر ب ا ء ن ا ف إ ذ ا بنا نحزن لحظات وتصيبنا ا ل ك ا ب ة يسيره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 ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق و أ ل ا له الحكم وهو أ س ر ع الحاسبين هو القاهر فوق عباده فلذلك يموت العباد جميعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وما كان لنفس ان تموت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 وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت و إ ن الواحد منا إ ذ ا علم هذه ا ل ح ق ي ق ة ينبغي أ ن يعمل لها قال الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا فما ترك لذي لب, لذي لب بها فرحا فضح الموت الدنيا إ ن ك إ ذ ا تذكرت الموت أ ص ا ب ت ك ر ج ف ة واعتراك خوف وسيطر عليك القلق ل أ ن ك ستموت إ ذ ا ودعت مودعا أ و دفنت ميتا ينبغي أ ن تتذكر وتعلم أ ن المصير مصيرك و أ ن المال مالك و أ ن ا ل أ ج ل أ ج ل ك و إ ذ ا ر أ ي ت ه ممددا على الفراش مريضا أ و طريحا سقيما أ و جاءه الموت ف ج أ ة أ و نزلت به ا ل م ن ي ة ينبغي أ ن تذكر أ ن ك الممدد و إ ذ ا غسل ميت و أ ن ت تنتظر ا ل ج ن ا ز ة ينبغي أ ن تتخيل أ ن ك أ ن ت هذا الميت ت نزل ل بك ا م و و أ ن ت ممدد على فراشك إ ن الموت عند المؤمنين لا يعني أ ن يموت ا ل إ ن س ا ن فقط إ ن الموت يعني عند المؤمنين أ ع م ا ل ص ا ل ح ة و م ل ا ئ ك ة ح ا ض ر ة تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة والميت يراها ويجول ببصره في غرفته ويراهم وهم ق د وهم يخاطبون روحه وينزعون روحا من جسد و إ ن الروح قد أ ل ف ت الجسد واختلطت بالعظم واللحم والعصب وجرت مع الدماء و ا ل م ل ا ئ ك ة تريد أ ن تسلخ هذا سئل موسى عليه السلام قيل له صف لنا الموت وكربته و ا ل س ك ر ة وشدتها قال ك أ ن م ا قصاب أ ي جزار يسلخ شاه وهي ح ي ة إ ن الروح ستسلخ من كل ذ ر ة من الجسد و إ ن الميت يعاني قال علي بن أ ب ي طالب لولا أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تهجر الميت على فراشه من ش د ة الاهوال لقطع الصحاري يجري على قدميه من ش د ة ما يصيبه قال علي بن أ ب ي طالب إ ن أ ر د ت م أ ن أ ش ب ه لكم الموت تخيلوا فارسا يضرب رجلا بسيف قالوا تخيلوا قال إ ن ه أ ل ف فارس ب أ ل ف سيف يضربون جسدا واحدا إ ن الموت فيه من ا ل ش د ة حتى قال ا ل ق ر آ ن ذلك وجاء السكره الموت يظل ا ل إ ن س ا ن مذهولا ويقابل الموت م ذ ه و ش ا وجاء السكرة الموت والسكران معروف السكرة ذهل من وذهب عقله وزان فكره و ج ا ء ا ل س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا تظن ان الدنيا حفلات وان ا ل ح ي ا ة لعب ورقص و أ ن ه ا ه ج ي و أ ن ه ا أ ي ا م تنقضي ما كنت تدري وتشعر أ ن ه عندها تقرؤك ا ل م ل ا ئ ك ة الصحائف وتطلعك على ا ل أ ع م ا ل و أ ن ت في هول المطلع و ش د ة الكرب وعظم السكره هل تخيلت أ ن ك الممدود تصوري ا ل آ ن أ ن ك ممدود ا ل أ ر ج ل بدات تبرد ل أ ن الروح تخرج من ا ل أ ر ج ل أ و ل ا و ا ل م ل ا ئ ك ة تجرها وتنزعها و أ ن ت ت ر ق د على فراشك ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر ة و ا ل أ ص د ق ا ء والبنات و ا ل أ و ل ا د ينظرون ينضر إ ل ي ك ب ح س ر ة ب ا ل غ ة و ب أ س شديد و أ ن ت ربما تنظر إ ل ى ذلك وكشفنا ف عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أ ي بصرك حاد في اتجاه واحد وهذه ا ل س ك ر ة ل أ ن ه مذهول و ل أ ن ه م ظ ل و م و ل أ ن ه ر أ ى ا ل م ل ا ئ ك ة فلولا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق من يشفه وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق التفت الساق بالساق من ش د ة ما يعتصره من أ ل م يضع رجله اليمنى على اليسرى من اجل انه م ت أ ل م او التفت الساق بالساق ساق الدنيا بساق ا ل ا خ ر ة والتفت الساق بالساق ان الارجل تربط الى بعضها في الكفن فلولا إ ذ ان بلغت الحلقوم و أ ت تنظرون م حينئذ ونحن أي ا ا ل ل كنتم ة أقرب إليه م ك ولكن م لا ب ص ر و فلولا فلولا ن إن كان فلولا إن ك ت غير مدينين أي غير مصدقين ترجعون ترجع ترجع هذه ا ترجع ه الروح إ ن كنتم صادقين ثم قسم الذين يموتون ف أ م ا إ ن كان من المقربين فروح وريحان و ج ن ة نعيم هذا لا يتصوره ا ل إ ن س ا ن المادي الذي يعيش في دنياه دون أ ن يتفكر وهو يظن أ ن الميت يموت و أ ن الروح تخرج هكذا لا والله ت أ ت ي ا ل م ل ا ئ ك ة وتحضر ذلك وتزف الروح إ ل ى السماء مات سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم لقد زف سعد زف ع بن م ان إلى قبره ب س ع و ألف ملك إن, إن, الملائكة تتنزل إن الذين م ل تتنزل ل ا ا ئ ك ة إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة عند الموت تتنزل تخافوا عليهم الملائكة ألا ولا تحزنوا لا تخافوا على ما ص ي ر ك م ل ل الذي م ج ه و تركتم ف ض و ولا تحزنوا ن إليه على ما ت من أ و ل ا د وضيعات و ع ي ا ن وربما فيهم صغار يحتاجون إ ل ى ر ع ا ي ة الوالد الحنون ولكن ا ل أ ج ل يتخطفه و ا ل م ن ي ة ت أ خ ذ ه ل أ ن الله عز وجل قضى ذلك وهو القاهر فوق عباده تخيل أخي المسلم أنك ممدد على أنك فراشك ممدد و أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة قد حضرت اما معها كفن من أ ك ف ا ن ا ل ج ن ة أ و وحنوط من حنوطها أ و معهم المسوح كفن من أ ك ف ا ن النار عياذا بالله يخاطبون الروح والنازعات غرقى ا ل م ل ا ئ ك ة التي تنزع ا ل أ ر و ا ح نزعا والناشطات نشطا ا ل م ل ا ئ ك ة التي تخرج أ ر و ا ح الصالحين بيسر و ب س ه و ل ة ولكن قد ي ق ر ب الصالح كما كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكره موته فكان ي م س ع على وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم أ ل ا إ ن للموت سكرات أ ل ا إ ن للموت كربات إ ن ي أ و ك ع كما يوقع الرجلان منكم أ ي إن اني أ ت ع ب ك م ا يتعب الرجلان منكم أ ر ا د الله لبعض الصالحين أ ن يمرضوا في موتهم من أ ج ل أن ي ل ق و ان الله راض وهو ع ه م أن يلقوا ك ف ر بقية ا خ ط ا ا الظنوب وأن يغسلها عليهم بشدة ما ي عليهم ي وبعض وأن بشدة ن ه وبعض ل ن الله س ي ت أ م و ن أ م ا شديدا عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة ا في في ويثبت ل ل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعض الناس تجده عند الموت ويضل ويفعل في وفي عند سنظيم بعض تجده وقوي يتكلم إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة ويشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ويصلي ويفعل الصالحات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه يا سبحان الله ه هذا إن ن الموت مع وضوح ش أ ومع م ع ر ف ة الخلق والعباد جميعا له سر ب ن ا ل أ س ر ا ر ا ل إ ل ه ي ة يموت بعض الناس في زلزال بحري و و و و, و, و, و تتهدم عليهم المباني يموت بعض الناس غرقا بعضهم ي أ ك ل ه م التمساح وبعضهم يحترقون في جو السماء بالطائرات وبعضهم على ا س ر ة المرض وعلى فروش السقم في المستشفيات أ و في البيوت وبعضهم يموتون أ ط ف ا ل ا لم يروا من الدنيا شيء وبعضهم يموتون شبابا وبعضهم يموتون كباره ا و ح ي م و ت الشاب ب و ي ق ى الشيخ الكهن وتلك ق د ر ة الله وحكمته وتصغيفه وتدبيره وقهره فوق عباده سبحانه وتعالى الذي فرض على العباد ذلك فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم تبرد ا ل أ ر ج ل ولا يستطيع بعد ذلك حراكها إ ن الميت أ ح ي ا ن ا لا يستطيع يتكلم ذلك ل س ك ر ة الموت لا يستطيع يتكلم لا بخير ولا بشر عياذا بالله. لكن أيها الأحبة ينبغي أن تعلم أيها ينبغي بالله الأحبة لكن أن أن قضية المؤمنين الأساسية ان ل م م ؤ يلقوا ن ا الله و هو راض عنهم هذه ا ل ق ض ي ة ا ل أ س ا س ي ة يا ي أ ه انك ا ل إ س ا ن ن إ كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه كيف تلقى الله هو راض عنك أ ن تستعد للموت هذا هو الاساس أ س يقول بعض ل ل الله تعالى قالوا ذكر الموت ما ذكره ذاكر إلا استفاد ثلاث خصال ثلاث خصال ف استفاد رحمهم ذكر ذكره ذاكر ما ا ل خ ص ة ا ل أ و ل ى تعجيل ت و ب ة إ ن الذي يذكر الموت لا بد أ ن يعجل ا ل ت و ب ة و ا ل خ ص ة ا ل ث ا ل ث ة ر ق ة قلب يرق ل قلب ي بعد أ ن كان قاسيا و ا ل خ ص ة ا ل ث ا ل ث ة عمل صالح يلقى الله عز وجل به و إ ل ا ما ف ا ئ د ة أ ن يذكر الناس الموت أ ي ا يقال ذ ا ل ق ا ئ ل إ ن ك ستموت من ينكر هذه ا ل ح ق ي ق ة الملحد لا ينكر أ ن ه سيموت ولكنه ينكر حضور ا ل م ل ا ئ ك ة ونزولها ومخاطبتها الميت و إ خ ر ا ج ا ل أ ر و ا ح وما بعد ذلك من النعيم المقيم و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة أ و الجحيم الدائم والهلاك المستطيل ر و ذ ل ك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 سبحان الذي, سبحان الذي قضى على العباد ب ا ل آ ج ا ل سبحان الذي وضع الموت على رقاب العباد جميعا فلا خلود ل أ ح د سبحان الذي تفرد بالبقاء و أ ر ا د للعباد الفناء سبحانه, سبحانه سبحانه سبحانه من عظيم ا ل ش أ ن والجلال والكبرياء و ا ل ع ظ م ة سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم لما, أدركت بلال ابن رب لما ادرك الموت بلال ا بن رباح رضي الله تعالى عنه هو على فراش الموت كانت زوجته تبكي لفراقه تقول و كرباه و كرباه فتح عينه وقال لها بل قولي يا طرباه يا طرباه انا طرب انا فرح قالوا واي طرب وقد نزلك بك الموت قال عما قليل أ ل ق ى محمد والاحباء أ ح ب م عما قليل ألقى م د و ا ل أ ح هكذا يموت أ ه ل الايمان إ ي م ن و ت أهل ل إ ي م ا وهم يذكرون الله ويسبحون الله و ي م د د و ن الله سبحانه إ ن ق ض ي ة الموت ق ض ي ة و ا ض ح ة والطفل يعرفها غير أ ن ه ا ق ض ي ة غ ا م ض ة متى يموت الواحد منا و أ ي ن يموت ويساق الواحد منا من أ ر ض ه إ ل ى أ ر ض يموت فيها ي أ ب ى أ ن يمكث أ و أ ن يقيم ويصر على السفر وذلك هو سبب ا ل إ ص ر ا ر أ ن أ ج ل ه ومنيته في الطريق أ و في السفر أ و في أ ر ض غير ا ل أ ر ض التي فيها يا سبحان الله لو ت أ م ل ن ا اختيار الله لعباده جميعا كيف يموتون لعلمت قدرته ا ل ف ا ئ ق ة وجلاله العظيم ولعلمت ربوبيته ا ل ق ا ه ر ة على فوق عباده سبحانه وتعالى أيها العباد إ ن الواحد منا يعلم أ ن ه سيموت لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن م ا ج ة سئل من أ ك ي س الناس قال الكيس, الكيس اكثر ل ي س أ ك الناس أ ك ث ر الناس ك ي ا س ة من استعد للموت وانتظر, وانتظر الرحيم أ و ل ئ ك لهم شرف الدنيا و ك ر ا م ة ا ل آ خ ر ة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أ ت ب ع نفسه هواها وتمنى على الله ا ل أ م ا ن ي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند ابن ماجه وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير أ ي ض ا قال صلى الله عليه وسلم الموت ما ذكره أ ح د وكان في س ع ة من العيش إ ل ا ضيقه وما ذكره أ ح د وهو في ضيق من العيش إ ل ا وسعه يا سبحان الله صحيح شخص عنده أ م و ا ل ك ث ي ر ة وفي نعيم إ ذ ا ذكر الموت ضاق عليه كل هذا النعيم ومسخت الدنيا عنده ولا يجد لها طعمه و إ ذ ا كان الشخص في ضيق من العيش وفي كدر وذكر الموت إ ذ ا به الدنيا تتسع أ م ا م ه تتسع أ م ا م ه ل أ ن ه يقول ما هذه بدار م ق ا م ة وما هذه بدار وما هذه بدار خلود يوقن ويعلم ويستيقن أ ن ه سوف ينتقل لا م ح ا ل ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ذ ا وضع الميت على سرير التغسيل والواحها وضع نفسك أ ن ك أ ن ت الميت اللسان الفصيح أ خ ر ص ه والفم الناطق أ ب ك م ه والعين ا ل ب ا ص ر ة كسرت والقلب النابض توقف و ا ل أ ر ج ل ا ل م ت ح ر ك ة شلت و ا ل أ ط ر ا ف عن ا ل ح ر ك ة توقفت وجاء المغسل يغسلك يقلبك ي م ن ة و ي س ر ة و أ ن ت لا تستطيع أ ن تدافع عن نفسك ولا أ ن تستر لنفسك ع و ر ة يقلبونك ويطوونك ط ي ا في أ ك ف ا ن هذا منتهى الدنيا منتهى ما يخرج به الواحد منا من د ن ي ا كل ما يخرجه من د ن ي ا صاحب ا ل ع م ا ر ة ا ل ش ا ه ق ة والمباني ا ل ف خ م ة والسيارات ا ل ف ا ر ه ة و ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة والثروات ا ل م و ج و د ة و ا ل أ ر ص د ة في البنوك يخرج من الدنيا ب أ م ت ا ر من الدبلان أ و ا ل د م و ر ي ة وهكذا الغفير الذي ا أ ت ي به من أ ج ل أ ن يحرس ا ل ع م ا ر ة أ و من أ ج ل أ ن يكون غفيرا أ و عاملا بسيطا أ ي ض ا يخرج من الدنيا بذات المخرج يا الجميع يخرج من الدنيا بهذه ا ل أ ك ف ا ن فلا أ ح د أ ف ض ل من أ ح د عند الموت حتى السرير أ و العنقريب الذي يحمل عليه الناس فيه س و ا س ي ة والمعدوم يعطيه الناس ويتعاون معه الناس عند موته لا أ ح د يفضل أ ح د ا ا ل ن ه ا ي ة و ا ح د ة هكذا البشر يخرجون ع ر ا ت ا جميعا بعد ذلك يضربون في فجاج ا ل أ ر ض ويسيرون في مناكبها يبتغون من عيشها إ م ا بالحلال و إ م ا بالحرام وبعد وفي ا ل ن ه ا ي ة يخرج الجميع من الدنيا بهذه ا ل أ ك ف ا ن التي ي ط و ن ه ا ف ي ع ط ي ة ولكن الحقائق أ ن الشخص لمجرد أ ن يحمل فوق ا ل أ ع ن ا ق هو على سرير على سرير ا ل ج ن ا ز ة محمول يرى مقعده من ا ل ج ن ة أ و النار قبل أ ن يتحرك من أ م ا م بيته وهذه ح ق ي ق ة ينبغي أ ن توقن بها إ ن كانت ص ا ل ح ة قالت قدموني قدموني هو يعرف نفسه و إ ن كانت ط ا ل ح ة قال يا ويلها والحديث بالبخاري أ ي ن تذهبون بها إ ل ى ان أيو... يذهب به ويصلى عليه ويوضع إ ل ى ا ل ق ب ل ة وبعض الناس لم يعهد ا ل ق ب ل ة ولم يعرف ا ل ق ب ل ة ويصلى عليه بعد ذلك لا تنفع هذه ا ل ص ل ا ة لم يركع لله ر ك ع ة أ و يسجد لله س ج د ة أ و يستقبل ا ل ق ب ل ة يوم ا من ا ل أ ي ا م وبعضهم يستقبل ا ل ق ب ل ة من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة أ و من رمضان إ ل ى رمضان و ب ر غ م ن ذلك يذهب بهم إ ل ى المقابر ليصلى عليهم ويضعونهم إ ل ى ا ل ق ب ل ة إ ن ا ل ق ب ل ة ل أ ه ل ا ل ق ب ل ة لمن كان من أ ه ل ا ل ق ب ل ة لمن كان راكعا مصليا وساجدا وذاكرا ثم يصلى عليه ويوضع في لحده فسبحان الذي نقل القياصره والملوك و ا والكسا ل ك س ا س ر ة و ا ل ج ب ا ب ر ة و ا ل ق ي ا ص ر ة نقلهم من القصور إ ل ى القبور ومن م ل ا ع ب ة الجواري والنسوان والولدان إ ل ى م ق ا س ا ت الدود والهوان ا ل ع ز ة إ ز ا ر ي والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أ ب ا ل ي مات الملك حسين في م د ي ن ة ح س ي ن ا ل ط ب ي ة التي يهاجر إ ل ي ه ا الناس ه ج ر ة ولكنه مات ل أ ن الملك الذي فوق السماء قضى مات زايد بعد عمر ناهى الثمانين ملك وبنى ا ل مستشفيات في لندن بنا م س ت ش ف ي المانيا ت في ن ن وفي أ ل ولكن المليارات لم تنفعه والجند والحرس والشعب لم يستطع ا يدافع عنه ل أ ن الملك الذي فوق السماء قضى والملك الذي فوق السماء أ ر ا د ف خ ه ر العباد جميعا فسبحان من نقل الملوك من القصور والدور وعظيمها إ ل ى القبور ومن الفرش ا ل و ث ي ر ة إلى التراب من الى ت ر ا ب إ ل التراب ليتساو مع الخلق و إ ن ا ل أ ر ض يوم ا من ا ل أ ي ا م أ ك ل ن ا زرعها وشربنا ماءها واكلنا, وأكلنا خضرها و أ ك ل ن ا البهائم و ا ل أ ن ع ا م التي أ ك ل ت منها خضاره ولكن ا ل أ ر ض سوف تمتص الدماء وتستخرج حقها حتى يكون الواحد عظما باليا وجسدا م ق ط ع ة و أ ش ل ا ء م م ز ق ة أ ي ن ذلك إ ن ه داخل القبور ولكن ا ل إ ن س ا ن طالما يرفع, يرفع أ ن ف ه متكبرا في لا شيء متعاليا على لا شيء قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه خلق ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة ف إ ذ ا هو خصيم مبين خصيم لله معاند مكابل لا يريد أ ن يخضع لدين الله خصيم ومبين واضح ع د ا و ة و ا ض ح ة لله أ ت ع ا د ل الله أ ت ق ب ل على معاداه الله وحربه الموت في رقبتك هذا غير ذل الدنيا وهوانها و ت ص ل ي ط العباد بعضهم فوق بعض وتحريك جنده من ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة تحريك البحار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ظهر الفساد في البر أ ي أ ف س د الناس على ظهر البر و أ ف س د و ا في البحر ولكن كيف يفسد الناس البحر إ ف س ا د البحر كما قال ابن عباس ليست السفن البحر المدن التي تطل على البحار وهي أ ك ث ر المدن فسادا ل أ ن ه ا مصائف و ا ل آ ي ة تحتمل تفسيرا ثانيا ظهر الفساد في البحر في أي البر أي اي ل ب ر ت غ ر لم يعد البر الذي كنا منذ قبل. لا الزرع ولا الضرع ولا الذرية、ذرية. ولا الأموال أموال ومحقة البركة ظهر الفساد قبل البر والبحر منذ ذرية في نعهده ظهر ومحقة ضرع تغير ر ظهر معه قال ابن عباس ظهر الفساد ا ل ب في ح أ ي قل صيده نعم ابن عباس لم يكن يعلم أ ن ه سوف يحصل في س ن ة الفين وخمسه على أ ع ت ا ب ه ا زلزال بحري من الله خلقنا الزلزال فوق الواطه زلزال في البحر ما ل ق ا ن ا عمق س ب ع ة كيلومتر طوله الف ومائه كيلومتر ب د أ من اندونيسيا وسريلانكا وصومترا وميانمار وانتهى في الصومال الف و م ا ت ي ن ا ر ت ف ع ا ل م و ج اربعين متر ب س ر ع ة سبعمئه كيلو متر في ا ل س ا ع ة سرعه ط ي ا ر ة ا ل ش د ة النزهه ا ماعرفوا لا ت ح ا ص ل ش ن و النزهه ا ماعرفوا ل ح ا ص ل على و ش ن و سبحان الله ظهر الفساد في البر فسد البر وفسد البحر البحر بدما ي ه ه علماء المختصين قالوا المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي عشان ترجع الاسماك والحياه ا ل ب ح ر ي ة كما كانت داير ئ ر ت ت م ة سنة تلاتة ق و ن تلتميه سنة يا اخي دي هزة في ثواني هزة عنيفة تلتمية سنه فعلا قل لك تاني, تاني على وعي قال لك تلتمية ما سمك تاني انه عباس فيه الفساد يجي في سنة دع صيده البرد ظهر والبحر طيب لماذا تزلزل البحر ولماذا تزلزل البر بما كسبت أ ي د ي الناس ذنوب العباد على ظهر ا ل ب س ي ط ة تفسد البحر وتفسد البر ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يعلم و أ ن يوقن كل مؤمن ب أ ن هذا الكون له ربه و إ ل ه ه يقضي على العباد يموت الملوك والعظماء وتحت ا ل أ ر ض يستوي جميعهم و أ م ا م ا ل م ل ا ئ ك ة يستوي جميعهم يا سبحان الله ت أ م ل تامل وضع ا ل إ ن س ا ن في قبره ولحده على شقه ا ل أ ي م ن مستقبلا ق ب ل ة رب العالمين البيت الحرام وهو في قبره بعض الذين لا يصلون ت أ ت ي ا ل م ل ا ئ ك ة لمجرد أ ن وضعوا على ج ه ة ا ل ق ب ل ة تحولهم إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة بل قال القرطبي في ا ل ت ذ ك ر ة بل قد يري الله بعض الناس مسائل ح س ي ة من أ م ر البرزخ و ا ل آ خ ر ة لتستيقن القلوب والقبور وما أ د ر ا ك ما القبور إ ن ه ا ح ي ا ة البرزخ إ ن ه ا عالم طويل عالم بمعنى أ ن ه عالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ي ض ا وقف على قبر على يحفر ولم يلحف صاحبه فوقف على ح ا ف ة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى الرسول دموع جدت يا من في ا من نقصت ل وقال ط ة و اي اخواني أ ل ا لمثل هذا اليوم ف أ ع د و ا ان ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة اليوم ح ر ك ة ض خ م ة ليس فيها آ خ ر ة حياه د و ا م ة الزول يقوم الصباح ويجيلي و ي ج ي ي راجع لا يقول في موت لا يقول في ا خ ر ة والله ما ذكر بعض الناس الموت الا وكان و, و, و, و, و, و, و, و لقلوبهم حياه القلوب بتحيه بالله ش و ف الموت كيف بالله ذا مصيرنا ا ل إ ن س ا ن يتذكر ويقف هارون الرشيد لما وافاه الموت وهو في كان في طرطوس كان غازيا وتعب ت ع ب ش د ي د ف أ ت ي بطبيب يعالجه ف أ ع ط ا ه م البول للفحص جاء الطبيب ونظر إ ل ى ق و ا ر ي د البول ا ل ج ز ا ز ه فوق بول كله ما اعرف انو دحا منه أ خ ذ ا ل ق ا ر و ر ة التي فيها بول هارون الرشيد وقال قولوا لصاحب هذا الموت لصاحب هذا البول يوصي صاحب البول ده الرشيد. سكت. سمع الرشيد. قال قل للطبيب وصيه وسيطك اكتب اكتب ا و قواه وتحلل هارون هارون ص ي الرشيد الرشيد ة فقد قال ندحق قال قل بدنه انهارت ل ل سمع تخطفته يد الردى الدكتور زاتب ي ب ت خ ط ف ت ه يد الرداء من يا طبيب بطبه أ ر د ا ك قل للمريض عوفي ونجا من بعد ما ع ج ز ا ل صنوف الطب ي من عافاك قال لهن الطبيب ز ا موت ثم جاب أ ك ف ا ن ه قال لهن ج ي ب و ا الكفن عنيف انه حيموت نظر إ ل ى ا ل أ ك ف ا ن وبكى ملك نظر إ ل ى ا ل أ ك ف ا ن وبكى ماذا قال ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني سلطانيه ة مالية ما أغنى عني ل ل ك عني س ط ادرك ن ي ة أ ا ل ح ق ي ق ة التي لا مفر منها ا ل م ع م و ن ابنه لما أ د ر ك ه الموت وتقلب وكان على, على سرير من حريض وقصور ونجف ما بتخاده ت ع ئ ب شديد ضايق في سكرات الموت ازوبي ل ضايق ضيق يخان يطالب قلللو مال ملاكه بيسبتو بقوم ي جاري جري ا ولو قام جاري زول بحصر ي تاني ما في قلك يقطع الصحراء جريئا بقدمه من ش د ة ما ينزل به قالوا جيبوا رماد فرشوله تحت قالوا شيلوني من السير نزلوني في الرماد خطف الرماد قال وهو على الرماد يا من لا يزول ملكه من من ارحم من قد زال ملكه يا يزول لا ارحم زال من ملكه من ملكه قد تقلب على الرماد وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ع ب وان طغى في يوم من الايام وتجبر و ع ل ى وامر ونحى واكل وشرب ولكنه سيموت والله الموت هو ا ل ع د ا ل ة الموت فيه ع د ا ل ة ع ج ي ب ة يحيا الناس هكذا متباينون في أ ق س ا م ه م و أ ر ز ا ق ه م ومعايشهم ولكن لا بد من ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ل ه ي ة أ ن تتدخل وزراء يظلمون وملوك يقهرهم وعداله الله أ ن يقهروا في يوم من ا ل أ ي ا م يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ولو أ ن الشخص ادخل في قبره واستشعر أ ن ه لمجرد أن ي ه ان ل عليه التراب لمجرد أ يهال عليه التراب بس كبوه الملكه طوالي ي ب س ر ع ة ب ي ج و فيقعدانه ويجلسانه ودي من خصائص وصفات ي من خ ا ئ ص ص و البدن لا من خ ص ا ئ ص ا ل ر و ح يعني يد ا ل م ل ا ئ ك ة ي ذ ع د و ي ص ن ج ر و تخيل ز و ل ب ي ص ن ج ر و ازول ل ل من يكون بكم ب ي ع ص ربنا يرتكب الفواحش ما كم مزكرو هاي ص ن ج ر و في ملائكه سنجرو بعدين يوم اذن ت ر ض و ن لا تخفى منكم خ ا ف ي ة أ ي ح ا ج ة عملتها المعرفون ن ا ل الله بيا ل ل ه بورك لا مكتب السعر الله يوم اذن ت ر ض و ن لا تخفى منكم خ ا ف ي ة يدلسانه ويقعدانه فينتهرانه ولو كان مؤمنا والانتهار من باب الفتنه والاختبار يعني ايزل ا بنهرو المؤمن ا بنهرو ا والمصل بنهروه ا والمبصلي ب ن ر وفي ا كلهم بنهروا و بعض الروايات أعينهم اعينهما كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد القاصف بينهره شديده و ي س أ ل ا ن ه وذلك سحق ي س أ ل ن ا به الملكان سلوا ل أ خ ي ك م التثبيت فانه الان ي س أ ل تخيل الميت اذا وضع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه يسمع قرع نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين مش قبلوا منه صوت العربية وشيل السرير النعال مع بيسمع الميت تسامع ما هتعمل وشيل شون قبلوا وتختقى العربية باكد كبوا التراب ربنا السرير النعال الواطة تخيل الناس نزلوك أول نزلوك لك صوت وانت روحك ذا والناس فاتوا أنت ده رجع بعد يا سبحان الله شيء عجيب ش شي عجيب يسمع ء عجيب ي ق ر آ ن عالي أ ص ح ا ب ه سمع خاص إ ذ ا ولوا عنه مدبرين لما يصرف عنه وانزل رسول الله سعد بن معاذ في لحده وقال اهتز عرش الرحمن لموت سعد والحديث ومشى في البخاري في كتاب المناقب ومشى على أطراف أصابعه قال على لخزف سعد سبعون ألف سعد في في سبعون ملك وكانت ل أنزل في قبره تغير وجهه عليه الصلاة والسلام قال لقد ضم القبر سعد ضم حتى اختلجت أضلاعه م ضم ضم ا في واختلفت تغير قبره وجهه حتى و سعد ع ا ئ ش ة تقول لو كان من أ ح د منها ناج لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إ ن ه ا ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة القبر كل مؤمن ينبغي أ ن يستيقن أ ن ه سوف يلقى الله تعالى بهذه الحقيقه ة وأن ا ل ل س وانه ف ي س سوف تعرض عليه في القبر أ ع م ا ل ه و أ ن ه ينبغي الا يفرط في شيء أ س أ ل الله تعالى أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا و أ س أ ل ه تعالى أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م و أ ن يرحمنا و إ ي ا ك م فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ويوم العرض إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ك ا ن معنا في هذا المسجد ذو ش ي ب ة مصليا و أ ح ي ا ن ا ي أ م المصلين إ م ا م ا لم يعهد عليه الناس إ ل ا الصمت الطويل والكلام القليل مؤدب يتعامل مع الصغير والكبير ب أ د ب لا يرفع بصره ولا يتكلم مع أ ح د ومع هذا لين الجانب باسم الثغر دوما مع الناس على خير كان, كان من المصلين معنا في مسجدنا هذا يحرص على كل الصلوات ويصلي الفجر في مسجدنا حاضرا كان يحضر الدروس وكان ي أ م الناس و ر أ ى الناس في صلاته طولا وفي تعبده خشوعا وما كنا نعلم و ل أ ن ن ا بشر أ ن ه سوف يودعنا وسوف ينتقل من دنيانا توفي في ا ل أ ر ب ع ا ء الفائت قبل يومين وانتقل إ ل ى ر ح م ة مولاه إ ن شاء الله عمنا عبد الواحد ا ل ع ظ ة ليست في أ ن ه مات كل الناس يموتون ولكن ما خلفه من س ي ر ة ط ي ب ة و أ خ ل ا ق ح م ي د ة بعد موته وهذه وصيته التي كان قد كتبها ب خ ط ي د ه قبل نحو من ثلاث سنوات أ و خمس سنوات كتب هذه ا ل و ص ي ة والذين ذهبوا إ ل ى بيته من أ ج ل أ ن يعزوا ا ب ن ا ئ ه لم يجدوا ا ل صوان ي مضروب و أ ح س ن أ ب ن ا ؤ ه ل أ ن ه ا و ص ي ة والدهم هذه ا ل و ص ي ة ج د ي ر ة بالتعلم وجديره ب ا ل ا س ت ف ا د ة السبت بعد بسم الله الرحمن الرحيم اربع وعشرين دماد ا ل آ خ ر أ ل ف و ا ر ب ع م ي ة واحد وعشرين ه ج ر ي ة الموافق ثلاث وعشرين ت س ع ة س ن ة أ ل ف ي ن ذا تاريخ الوصيل كتبه الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد هذا ما أ و ص ى به عبد الواحد ا بن أ ح م د ا بن محمد العبد الفقير إ ل ى الله تعالى أ ن يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ويشهد أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في القبور و أ و ص ي من ت ر خ ت من أ ه ل ي أ ن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إ ن كانوا مؤمنين و أ و ص ي ه م بما أ و ص ى إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون و أ و ص ي ه م ب أ ن لا يقيموا لي ماتما ولا سرادقا وتنتهي مراسم العزاء بمراسم الدفن و إ ن ي بريء ممن ينوح علي او يشق جيبا بل أ و ص ي ه م ب أ ن ي س أ ل و ا لي العفو و ا ل ع ا ف ي ة و أ و ص ي أ ب ن ا ئ ي وبناتي أ ن يبر يبروا والدتهم وجدتهم و أ ع م ا م ه م و أ خ و ا ل ه م وصلى الله على سيدنا محمدين ب د ء ا وحتما وعلى اهلي وصحبه وسلم الابد الفقير ا ذ ى الله ابد الوحيد ا محمد بيمضى اي وطوقي اولا ما من نكتب وصيته أ م نظن انا لن نموت ما من نكتب وصيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق للمسلمين ان يابا تلا سلايا إ ل ا ووصيته م ك ت و ب ة تحت وسادته ما يصح ل ز و ل يجبر على ث ل ا ث يوم إ ل ا يكتب يكتبه سته و أ و ص ى أ ب ن ا ء ه و ص ي ة ط ي ب ة و أ ن ا أ و ص ي ه م و أ ق و ل لهم لقد كان لكم والد لا ينقطع عن المسجد فلا تنقطع عن المسجد لقد كان لكم والد خلوق فتخلقوا ب أ خ ل ا ق ه وكونوا على نهجه لقد كان لكم والد أ ب ر ا إ ل ى الله ذمته في تربيته لكم وما بقي عليكم إ ل ا أ ن ت أ خ ذ و ا فقد حملكم م س ؤ و ل ي ة ع ظ ي م ة و أ م ا ن ه ك ب ي ر ة وفي هذا دليل على أ ن الماتم ليست من الدين وهذه ح ق ي ق ة الماتم ليست من الدين لا تقول لي الصيوان لا تقول لي ا ل أ ش ي ا ء دي كلها ما من الدين هكذا كان أ ص ح ا ب رسول الله يفعلون كانوا يقولون كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من ا ل ن ي ا ح ة عليه أ ي ناس جوا من المقابر وقعدوا في البيت وشربوا شاي وضحكوا يعتبروا عند الله نائحين ه م ما قعدوا ا يبكوا قعدوا يضحكوا برضو يكتبون من النائحين من ا ل ن ي ا ح ة عليه لا يجوز هذا ليس من الدين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر تاني يوم بقى يصدق في السوق ما قعدوا ا في الماتم والفراش ا ل ص ح ا ب ة ع ي ن و ا ل ي وجابو من ا ل س و ق قال ن ا م ع ي ن ك و ى المبارح قال و ا لك ن أ ن ا ما د ي ر أكل و أ ش ر ب عند أ و ل ا د ي قال ب ن ع م ل ي ك م ر ت ب رجعوه إ ل ى دار ا ل خ ل ا ف ة ما في ماتم في الدين ا ل إ س ل ا م ما في ماتم والله لله درو ر ج ل كان على ا ل س ن ة ولو أ ن ش ه ا د ة العباد تقبل عند الله ل شهدنا له نشهد له ونحن شهداء الله في أ ر ض ي كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما شهد ا ل ص ح ا ب ة على ج ن ا ز ة بخير قال وجبت أ ي ا ل ج ن ة و ا ل ث ا ن ي ش ه د و عليها بسوء قال وجبت أ ي النار قال أ ن ت م شهداء الله فوق أ ر ض ه أ و على أ ر ض ه والله نشهد أ ن ه لم يخرج من فمه كلام قبيح أ ب د ا والله ناس في جامع ح ز ر ه ن بحزر صامت مؤدب بالروم من ذلك تجده رحيم والله لما ي ج ن ن معي س ا ن ي سؤال والله العظيم إ ذ ا ن قل راسه يسالني أ ل يعلم ي ل ه إذا ل س والله أ د ب ما لاقاني لا في شباب ولا في كبار قبل كده اهل الحي يقولون ق ر ا ب ة ا ل ثلاثين عام لم يسمعوا عنه ك ل م ة سوء هذا سلوك المؤمن الصحيح هذا سلوك المؤمن الصحيح اللهم يا واحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إ ل ي ك عبد الواحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير اليك عبد الواحد اللهم ارحمه برحمتك ا ل و ا س ع ة اللهم ارحمه برحمتك ا ل و ا س ع ة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله اللهم انزل على قبره ش ع ب ي ب رحمتك اللهم انزل على قبره ش ع ب ي ب رحمتك اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود مع النبيين والصديقين الركع السجود يا رب العالمين اللهم أ ب د ل ه دارا خيرا من داره و أ ه ل ا خيرا من أ ه ل ي و أ ن ي س ا خيرا من أ ن ي س ه اللهم انسه ب م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة يا رب العالمين اللهم انسه ب م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة يا رب العالمين اللهم إ ن عبدك عبد الواحد قد نزل بك ضيفه و أ ن ت اكرم و أ ج و د من يكرم ا ل أ ض ي ا ف اللهم أ ك ر م ه ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اللهم أ ك ر م ه ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اللهم إ ن ه عبدك وابن عبدك وابن أ م ت ك ناصيته بيدك اللهم إ ن ه ا ل آ ن فقير إ ل ي ك اللهم لا تعذبه و أ ن ت به راحم اللهم إ ن ه فقير إ ل ي ك و أ ن ت الغني اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم إ ن ه نزل بك ض ي ف ا و أ ن ت أ ر ح م به من أ ه ل ه و أ ر ح م به من نفسه اللهم عامله برحمتك اللهم ع ا م ل ه بما أ ن ت أ ه ل ه وارحم موتانا و م و ت المسلمين جميعا يا رب العالمين وارحمنا إ ذ ا أ و ل ن ا إ ل ى ما آ ل و ا إ ل ي ه اللهم بارك في أ و ل ا د ه اللهم بارك في, في زوجه اللهم بارك في أ و ل ا د ه اللهم بارك في أ و ل ا د ه يا رب العالمين اللهم وفقهم إ ل ى الخير والهدى وسددهم يا رب العالمين واجعلهم من أ ه ل التقى والصلاح يسيرون على درب أ ب ي ه م ونهجه يا رب العالمين اللهم ارحمنا جميعا إ ذ ا قلنا إ ل ى ما آ ل إ ل ي ه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة